يا علي كان شاهدت حادر حادر بالطفوف اليوم بحاله حزن يم شاطئ الفرات كم شاهدت حادر لأ شوف نوا شوفك خليك اكمل عباس يم ضريحة هناك ان شاء الله الله يرصبك باسرع وقت ان شاء الله كان جاهد تحذر بالطفوف اليوم بحالة حزن يمشاط الفرات يحوم يشوف ابن القمر راسه بعمد مهشوب الهامة بعامود وجفوفه بكترة مقطعية <تصفيق> الهامة بعمود مهشميها وجفوفه بكترة مقطعية نحن على ابن وهتم في اي جمره البحشاه نحن علبنا وهتف يا جمرة البحشاي وفيات العهد يا ابني والوعد وياك وشاف ايي وشاف دمك لاجل شربة مي باش قعد الوالد عباس اقعد الوالد جواب اسمع من عندك رائد شاف فينك احس مقطوع شاف فينك اقعد يا ابني يا عباس حاكي اقعد يا ابني يا عباس حاكي من هالجسجفوفك يا ابني يا ابني يا ابني من هالجسجفوفك يا منعي وبمصابك من هالعذاب لي هاه يا طيوف الحزن عيني طفال وعلى كعبة السيف الهام طفال هي يه يه ايه مثل ما تنطف الشمعة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه احترق قرب بسعيرك والتعابك شكلها والجهايا وانا وياي وانا وياي غير وياها اخوتها وانا وياي غير